افلم ينظروا الى السماء فانقهرهم كيف بليناها وزينناها وما لها من صروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصره وتذكره لكل عبد ونزلنا من السماء ما مباركا فأنبتنا به جنات فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها أطل عن نظيد رزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرز وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع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 فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من ناع للخير معتد مريب الذي جعل مع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 بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تمعدون لكل أواب حفيد من خشيا وحمى بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام أدخلوها بسلام من ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها ولدين مزيد وكم أهلكنا قبلهم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 وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يكونون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأذب الرسجوب